بعد ذلك الظهر، عسى ربّه إيو طلقكن أي يبدله أزواج خيرا منكن، أي يبدله أزواج خيرا منكن مسلما كم مؤمنا.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 إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومر يا مبنتع المران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين